يا من برسيا فو ثورة وآية حز وتنزيل رعدك ربك تتنقل منهج منجيل arja bik 'alayk bi harqa wa'ammim nit dam'a 'yun wa'hfur ismak bi dhul'ay h'usinu ya no arja bik 'alayk bi harqa wa'ammim nit dam'a 'yun wa'hfur ismak bi dhul'ay h'usinu ya no شنه الذنب الجانينة وليا هم مطلوبين حرقون خيام الخدر ويتامك مفزوعين شن نسمع صوت عيالك ولا هل ناصر للدي يجيب الماء لرضعانك ويساقي العطشانية حاطت هجيوش العسكر تجتفهم غلب حسين تبتش وتندب يا حدر يا حامل ركن الدين ترضى هالطف يوليين بليال وهي من تيهيين وزيان العباد موسد تاخذ باري تلقو أردبت عليك بحرقة وعم من الدمع عيون وحفر اسمك بظلوعي يا الحيد الكافل <lesrican> <tume renewable> <uuh> يا أبو الفضل العباس لو ما تحضرني الليلي خدر الحورة ينداس لو فارس يتقدم لك يشرد عمل الراس عدت الحوم وقاصد لي وينك يا أبو النماس شفت جفوفة على الغبرة وطره القوم الراس لن نكت ورت تبوسه من الانفاس من عض سيوف اعدائك ما ظلموا ضعين بها عز ليت العلقم بتماهم mikä voi luu تنشد عن جثتك وين ياهو الشاف ابن الزهرة وارث سر الكونين ابن الكناه الباري حقا يعسوب الدين وجد الهادي تعرفونه ما طرفت لبذ العين خبرها الفارس يمكن سامع بالحوم ونين لن بتك فوقك نامت وصار الحزن بحزنين حزن على الماتت تنحب وحزن على الوالي حسين تسمع جبريلي يكبر يا ابو اليم المظلوم أردبت عليك بحرقة وعم من الدم عيون وحفر اسمك بظلوعي Arusinu ya nu arjabt alayk bahr جمّوا عيلتها وساروا شتفوها القوم اجداف وشنّ اسمعها نترتّل لا مالين وما خاف دلتاكل كبد الحمزة لا ما تبايع أشراواف بس العبر الهضمتني سياط تورن لجداف توالى علي حزاني والقلب طق رداف وتباري عيوني قليلك والطاحت ما تنشاف يا دين اللي رضى يا شرع ويا أعراف وتشوف اطفالك راسك بتذرو شق قلب غيوم برد عليك بحرقه Ongelmien tämä joudun. Ongelmien tämä سهلين عشد شصاير ضوّت بالشام شموس يسأل شايب متكتّر وقلب من الهم تروس ينحب يبجي وعبراته وهروش الكبد تدوس قرب من زيانه بيبجي سئلة هم عنده فلو قالت للحرد فعله يبعد حامل هالروس صرنا له العالم فرجه ولا ظل غيره ونامو قال هنتي صبر العجره صاغت للثورة دروس وين الكرار الحدر ما يحضركم هاليوم اردت عليك بحرقه Vamimni dema, joo, هامت بالكفر عصور قد ملأ الأفق مداها ظلم بغي وفجور مرضية الخالق فيما بالطف حور كفرت بالوجه أشاحد عن هدي نبي النور طلقاء الماضي أضحت تحرق قلبا وخدور قلب قد هام بحب أوقف قفل دهور وخدور أقسم ربي أن تبقى خير خدور تبقى للعلم منارا مدت للدين جذور جبريل ينادي الهادي يا ذا الشأن المبتور لنحور طاب ثراها سيظل الكون يزور ويردد لحن خلود يا ذا الوتر الموتور للشاعر أبو غيث المياحي.